يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة أيها المستمع الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته في هذه الحلقة نستكمل حديثنا حول قوله تعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات الآية قال المؤلف رحمه الله تنبيه لم يذكر علماء العربية الفعل بفتح فسكون من صيغ جموع التكسير قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر لي من استقراء اللغة العربية أن الفعل بفتح فسكون جمع تكسير لفاعل وصفا لكثرة وروده في اللغة جمعا له كقوله هنا ألم يروا إلى الطير فالطير جمع طائر وكالصحب فإنه جمع صاحب قال امرء القيس وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي فقوله صحبي أي أصحابي وكالركب فإنه جمع راكب قال تعالى والركب أسفل منكم وقال ذو الرمة أستحدث الركب عن أشيائهم خبرا أم راجع القلب من أطرابه طرب فالركب جمع راكب وقد رد عليه ضمير الجماعة في قوله عن أشياعهم وكالشرب فإنه جمع شارب ومنه قول نابغة دبيان كأنه خارجا من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتأدي فإنه رد على الشرب ضمير الجماعة في قوله نسوه إلى آخر وكالسفر فإنه جمع سافر ومنه حديث أتموا فإنا قوم سفر وقول الشنفراء كأن وغاها حجرتيه وجاله أضامهم من سفر القبائل نزلوا وكالرجل جمع راجل ومنه قراءة الجمهور وأجلب عليهم بخيلك ورجلك بسكون الجيم وأما على قراءة حفص عن عاصم بكسر الجيم فالظاهر أن كسرة الجيم إتباع لكسرة النام فمعناه معنى قراءة الجمهور ونحو هذا كثير جدا في كلام العرب فلا نطيل به الكلام والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم الآية بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة منته على خلقه بأنه جعل لهم سرابيل تقيهم الحر أي والبرد لأن ما يقي الحر من اللباس يقي البرد والمراد بهذه السرابيل القمصان ونحوها من ثياب القطن والكتان والصوف وقد بين هذه النعمة الكبرى في غير هذا الموضع كقوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا الآية وقوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد الآية أي وتلك الزينة هي ما خلق الله لهم من اللباس الحسن وقوله هنا وسرابيل تقيكم بأسكم المراد بها الدروع ونحوها مما يقي لابسه وقع السلاح ويسلمه من بأسه وقد بين أيضا هذه النعمة الكبرى واستحقاق من أنعم بها لأن يشكر له في غير هذا الموضع كقوله وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ وإطلاق السرابيل على الدروع ونحوها معروف ومنه قول كعب بن زهير شم العرانين ابطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار يعرفون نعمة الله لأنهم يعلمون أنه هو الذي يرزقهم ويعافيهم ويدبر شؤونهم ثم ينكرون هذه النعمة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 فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فقوله فسيقولون الله دليل على معرفتهم نعمته وقوله فقل أفلا تتقون دليل على إنكارهم لها والايات بمثل هذا كثيرة جدا وروي عن مجاهد أن سبب نزول هذه الآية الكريمة أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا فقال الأعرابي نعم قال وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا الآية قال الأعرابي نعم ثم قرأ عليه كل ذلك يقول الأعرابي نعم حتى بلغ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فولى الأعرابي فأنزل الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية وعن السدي رحمه الله يعرفون نعمة الله أي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينكرونها أن يكذبوه وينكروا صدقه وقد بين جل وعلا أن بعثه نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم من منن الله عليهم كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الآية وبين في موضع آخر أنهم قابلوا هذه النعمة بالكفران وذلك في قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ وأحلوا قومهم دار البوار وقيل يعرفون نعمة الله في الشدة ثم ينكرونها في الرخاء وقد تقدمت الآيات الدالة على ذلك كقوله فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ونحوها من الآيات إلى غير ذلك من الأقوال في الآية وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وأكثرهم الكافرون قال بعض العلماء معناه أنهم كلهم كافرون أطلق الأكثر وأراد الكل قاله القرطبي والشوكاني وقال الشوكاني أو أراد بالأكثر العقلاء دون الأطفال ونحوهم أو أراد كفر الجحود ولم يكن كفر كلهم كذلك بل كان كفر بعضهم كفر جهل أيها المستمع الكريم بهذا نكتفي في لقائنا ولنا لقاء قادم إن شاء الله فإلى ذلك الحين أستودعك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته